الحمد لله رب العالمين ووصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وأيها الإخوة المستمعون فهذه الحلقة الثانية والتسعون من برنامج من أحكام القرآن العظيم ندوها بتمام الكلام على قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأثي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله لهم السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصيد تكلمنا فيما سبق على أن النسخ ينقسم إلى نسخ اللفذ ونسخ الحكم ونسخ اللفذ والحكم جميعا وتكلمنا أيضا عن أن النسخ يكون بخير من مسوخ أو مثله، وبيّن أن الخيرية تكون في الأشد وتكون في الأخف، فأما الأشد فولف الخيرية فيه أن فيه بيان حكمة أن فيه بيان حكمة الله عز وجل تفأور تشريع بحيث ينقل العباد من الأخرة إلى الأفقال. ليكون الشرع وعما العكس فالخيرية فيه ظاهرة لأنه يصل الامتثال الكامل مع تمام مع تمام الأجر وكيسير العمل وأما إذا كان المصدر مماثل ففيه خير أيضا وهو بيان امتثال المكلف ومن ذلك نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة فإن هذا النصف باعتبار عمل المكلف لا يختلف، لأن المكلف ليس عنده فرق بين أن يستقبل بيت المقدس أو أن يستقبل الكعبة من حيث تكلف العمل والمشقة فيه فيه، ولكن فيه خير باعتبار بيان انتثال المكلف وأنه تابع لأمر الله إذا أمره بشيء فعله، وإذا نهو عن شيء تركه ويشير إلى هذا قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبه وعلى هذا فيقوم امراض بقوله تعالى أو مثلها أي مثلها في العمل وليس المعنى أو مثلها في الخيرية لأنه لو كان هذا المعنى لكان النص عبثا لا فائدة فيه ومن فواعد هذه الآية الكريمة وأحكامها إثبات القدرة الله عز وجل من قوله تعالى أن تألم أن الله على كل شيء قدير وأن القدرة متقررة عند الإنسان بفطرته ومن فائد آله عموم قدرة الله في كل شيء لقوله ألم تألم أن الله على كل شيء قدير فهو قادم عز وجل على الموجود يعني يعدمه وعلى المعدوم أن يجده ومن فوائد الآيات الثانية تقرير ملك الله عز وجل السماوات والأرض تقوله ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ومن فوائدها اختصاص ملك الله بل ومن فوائدها اختصاص ملك السماوات والأرض بالله عز وجل لا يملكهما أحد سواه قال الله تعالى والذين تدعونا من دونه ما يملكنا من قطمين إن تدعوهم لا يسمع دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَئِن نَّبأْتُكَ لَمَسْخَ خَبِيثٍ وَقَالَ تَعَالَى قُلْ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ مَثَلًا مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَخِرُّونَ مِنَ الْأَذَىٰ يَنزِلُونَ وَيَأْتُونَ بِعذابٍ مِّن رَّبِّهِمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ رَقِيبًا وَمَا لَهُم فِي يَوْمِئِذٍ مِّن شَفِيعٍ وَلَا يُنصَرُونَ وَمَا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ يكون في السماوات ولا في وما له مِن, الشرك وما له منهم من ظهير وَلَا يُشْرِكُونَ اللَّهَ فإن قال قائل أليس الله تعالى قد أثبت للإنسان ملكا فقال فقال والذين يبتعون الكتاب لما ملكت إيمانكم فكاتبوهم وقال والذين هم بفروجهم حافرون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فالجواب بلى أثبت الله للإنسان ملكا ولكن ملك الإنسان ما يملكه ملك مقيد مقيد من جهة العموم حيث لا يملك الإنسان كل شيء لا يملك إلا ما كان في حوزته مقيد من حيث التصرف والتدبير فالإنسان لا أملك أن يفعل في ملكه ما شاء لأنه مقيد بالشرع فلا يتصرف في ملكه إلا بما تقتضيه الشريعة مقيد من جهد الزمن، فملك الإنسان لما يملكه ليس دائما قد يتلف هذا الملك أو قد يبيعه الإنسان بخلاف ملك الله عز وجل، فإن ملك شام دائم فلا منافاة بين ما أثبت الله للعبد من الملك. وبينما أثبت من نفسه من المرك ومن ثوائد هذه الآية هذه الآية الكريمة أنه لا ولي لأحد إلا الله عز وجل مصير لأحد إلا الله عز وجل والي يعلم أن ولاية الله عامة وخاصة فالعامة هي تولي أمور الخلق وهذه عامة لكل أحد حتى لكفار وخاصة وهي الولاية التي تتضمن العناية والتوفيق والسباب وهذه خاصة بالمؤمنين فمن من المعنى الأول قوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم موت توفته رسلنا وهما في الرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ومن الثاني قوله تعالى الله ولي لن آمن يخرجهم من الظلمات النور ولا كفروا لعهم الطاوت يخرجونهم النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وعن يهب لنا منه رحمة إنه فرهاب الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان بإنسان يوم الدين الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد